7. بسم الله الرحمن الرحيم 8. قل أَنَّهُ إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا 9. يهدي إلى وَلَن فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا 1. وأنه جَدُّ جد ربنا ما اتخذ صاحبته ولا ولدا 2. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا 3. وأننا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله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 اشاؤ ان اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا وان من الصالحون ومن من ذلك كنا طرائقه قدبا وان ظننا ان 17. وعجزه هربا 18. وأن لما سمعنا الهدى آمنا به 19. فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا 20. وأن منا ومن القاسطون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 قُلْ إِنَّمَا أَدْعُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِ مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَمْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا إِلَّا بَلَاغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتٍ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ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 111. إلا من اغتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا 112. ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا.